بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او ان تص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا ان سنرقي عليك قولا ثقيلا ان سنلقي عليك قولا ثقيلا لاَ شَأْتَ اللَّيْلِ هُوَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَامُ لِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِهِ وَكِيلًا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَدَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُلِنَّهُمْ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَ لَنَا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا دَغَسًا وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا إِن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 السماء فطر به كان وعده مفعولا إن هذه تنترة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا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 يَعُونُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدَرُوا مَا تَيسَّرَ مِنْهُ وأقيموا الصلاة, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأْتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ صيرا واعظم اجرا واستغفر الله واستغفر الله ان الله رسول